وإِنّي أَرَى إِنّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ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 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ